لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بقيت ثمة ملاحظتان على كلام السيد الإمام قدس سره الملاحظة الأولى أن السيد قدس سره أفاد بأنه لو قدمنا حديث الرفع على المستثنى في صحيح لا تعاد فهل يلزم منه إلغاء لا تعاد أم لا إذ قد يقال لو قدم حديث الرافع على نحو الحكومة على المستثناء من حديث لا تعاد لم يبق تحت المستثناء شيء لخروج الجهل والنسيان والاضطرار والإكراه والخطأ والنسيان وغير ذلك عن هذا المستثنى فلم يبق تحته فرد ولكن وحيث إن ذلك مستهجنون وهو بقاء المدلول بلا مورد أو مورد نادرين فهذا يعني أن للمستثناء من لا تعاد أقوائية في الظهور في مورده بحيث يكون بمثابه الأخاص من حديث الرافع فيقدم عليه بنكتة الاخصيه أو لا أقل يكون معارض لحديث الرافع لا أن حديث الرافع مقدم عليه بالحكومة فأجابه عن ذلك وقال حتى لو قدمنا حديث الرفع على حديث لا تعاد فإن حديث لا تعاد لا يلغو. والسر في ذلك أن مقتضى بعض الروايات كصحيحه عبد الرحمن ابن أبي عبد الله التي فصلت بين العلم بالقبلة في الوقت والعلم به في خارجه وأنه إن علم بالقبلة في الوقت أعاد وإن لم يعلم حتى خرج فلا يقضي فمقتضى هذه الروايات المفصلة أن أنما علم بكونه قبلة أثناء الوقت فهو مندرج تحتل تحتل وينكم تحت المستثنى من حديث لا تعاد وإن لم يعلم بالقبلة حتى مضى الوقت فهو مندرج تحت حديث الرافة فتقديم حديث الرفع على لا تعاد غايته أن مورده ما علم بالقبلة خارج الوقت وأما ما علم بالقبلة داخله فهو باق تحت لا تعاد فكيف يقال بأن لا تعاد تبقى بلا موردين أو أن المورد نادرون ولكن هذا الكلام محل تأملين من وجهين الأول إنه مبني على كبرى انقلاب النسبة والسر في ذلك أن لدينا حديثين حديث يقول لا تعاد الصلاة إلا من خمسة وظاهره أن الإخلال بأحد الخمسة ومنها القبلة موجب لبطلان الصلاة ولو كان الإخلال عن عذر وبإزائه حديث الرافع الذي يقول إن حصل إخلال بجزء أو شرط عن عذر كالجاهل أو النسيان أو الخطاء إلى آخر الأعذار فهو شنو مرفوع فلو كنا نحن وهذين الحديثين لقلنا بالتباين بينهما أي أن النسبة هي نسبة التباين بلحاظ أنه في مورد العذر حديث لا تعاد ظاهر في البطلان وحديث الرافع ظاهر في الصحارى ولكن اذا ضممنا الطائفه الثالثه كصحيحه عبد الرحمن ابن ابي عبد الله التي فصلت بين العلم يعني ارتفاع العذر في الوقت او ارتفاعه في خارج الوقت كانت هذه الصحيحة بتفصيلها مخصصة لما لحديث الرفع فإن حديث الرفع يقول إن حصل الإخلال بعذر فهو مرفوع وهذه الرواية تقول إنما يكون مرفوعا إن ارتفع العذر خارج الوقت وأما لو ارتفع أثناء الوقت فليس بمرفوع فصحيحة عبد الرحمن مخصصة لعموم حديث الرافع وبعد تخصيص حديث الرافع بصحيحة عبد الرحمن تنقلب النسبه بين حديث الرافع وبين. حديث لا تعاد فبعد أن كان متباينين أصبح حديث الرفع أخص موردان من حديث لا تعاد فإن مورد حديث الرافع من لم يرتفع عذره حتى مضى الوقت وهذا أخص موردا من المستثنى منه حديث لا تعاد حيث ان المستثنى من حديث لا تعاد ان الاخلال باحد الخمسة عن عذر سواء ارتفع العذر في الوقت او ارتفع بعد الوقت لا اثر له بل الاخلال مبطلون وحديث الرفع يقول إن كان هذا الإخلال عن عذر لم يرتفع حتى مضى الوقت فإنه غير ضائر إذن فما ذكره السيد الإمام قدس سره من تحكيم طائفة ثالثة في الباين مبني على نظريات انقلاب النسبه فبناء على هذه النظرية نعم نقول حينئذ يرتفع التعارض بين حديث الرافع وبين حديث لا تعاد ويصبح حديث الرافع بمثابة شنو بل بمثابة الأخاص ويظهر من كلامه في بحث التعادل والتراجيح في كتابه الرسائل لأنه لم يبحث التعارض في تهذيب الأصول الذي هو تقريره في الأصول وإنما بحثه في كتاب الرسائل يظهر من كلامه في كتاب الرسائل أنه يرى انقلاب النسبة حيث إنه ذكره في ضمن الكلام ولم يعترض فقال لو كان عندنا خطاب يقول أكرم كل عالم أو أكرم العلماء ولدينا مخصصان لهذا الخطاب وبين هذين المخصصين عموم من واجب كما لو قال لا تكرم النحويين وأكرم الفقهاء فإن بين لا تكرم النحويين وأكرم الفقهاء عموما من واجب إلا أنهما معا أخصوا من قولي شنو أكرم العلماء فحينئذ يقال إذا خصصنا أكرم العلماء بلا تكرم النحويين انقلبت النسبة بين اكرم العلماء بعد تخصيصه بلا تكرم النحويين انقلبت النسبة بينه وبين اكرم الفقهاء الى العموم من واج فقد كان اكرم العلماء عم مطلقا من اكرم الفقهاء لكن اذا خصصته اولا بقوله لا تكرم النحويين فاختص بجنو بغير النحويين صارت النسبة بينه وبين أكرم الفقهاء جنو عموما من واج ولم يعترض على ذلك وكأنه يرى تمامية هذا هذه المعالجة وأنها معالجة عرفية فهو من هذه الناحية يمكن القول أن السيد الإمام انقلابي كالسيد الخوئي قدس سره حيث إن كليهما ممن يرى انقلاب النسبة فالخلاف حينئذ أو النقاش حينئذ يكون مبنائيا الجهة الثانية لو سلمنا بما أفيد فغايته ان هذا في باب قبله لا في جميع الخمسة أي سوف تكون النتيجة انه في أربعة من الخمسة يقع التعارض بين حديث لا تعاد وبين حديث الرافع أو يقال بأن حديث لا تعاد بمثابه الأخص من حديث الرافع لماذا؟ لأنه ما سوى القبلة ولا توجد عندنا طائفة ثالثة مفصلة بين ارتفاع العذر في أثناء الوقت أو ارتفاع العذر شنو؟ خارج الوقت وانما الطائفه المفصله وردت في خصوص القبله فبالنسبه لغير القبله يقال لو قدم حديث الرفع على حديثي لا تعاد لكان التفصيل في حديثي لا تعاد بين السنه والفريضه تفصيلا لغوا لأنه لا فرق حينئذ بين السنة والفريضه على كل حال الإخلال غير ضائر بمقتضى حديث الرافع فإنه لو قدم حديث الرفع على حديث لا تعاد لكان مقتضى أن الإخلال بأي شيء ما عدا القبلة غير ضائر فتفصيل لا تعاد بين السنة والفريضه يكون لغوان وبالتالي فمجرد أن في القبله تفصيلا فمجرد أن في القبله تفصيلا بين من علم بها أثناء الوقت أعادا ومن علم بعد الوقت فلا يعيد لا يرفع إشكال اللغوية عرفان لأجل ذلك مجرد هذه المحاولة ليست منسجمة مع جنوه مع المرتكز العرفي هذه الملاحظة الأولى لو إحنا نلاحظ نفس القبلة بغض النظر أنه يلاحظ أنه لأدلة مفصلة مع بعض. ما لي قلنا أن حتى أنها حتى على هذا نحلف عن التوسل بدليل خارجي. إيه هذا يجي إج الاجشكال الأول نعم. لقسى التوسل بدليل خارجي. بغض النظر عن ذلك. أت... الله يقول. حتى لو قلنا. مبدغو إليه الوسيلة. لا هذا اشكال لغوية أو استهجان للسان أنه يطلق اللسان. أش أساس الاستشكال هو أنه كيف يطلق اللسان وهو يريد الفرد النادر. أما التوسل بدليل خارج حتى لو قلنا بكبر بكبرى الإنقلاب ألأ تقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وأي وسيلة القرآن قال الوسيلة بعد تجد قيد القرآن فهذا التوسل في ليس شيء آخر لأنه مشكلة في الخطار لا وجيحا عند الله الملاحظة الثانية ان حديث الرافع مفاده ان العذراء لو تعلق بما هو المكلف به لكان العذر رافعا فاذا جهل او نسي او اخطا أو اضطر او اكره على نفسي على نفسي ما هو المكلف به لكان هذا الاخلال عن عذر شنو رافعا ظاهرا واقعا عند مبحث اخر وهذا لا ينطبق الا على النسيان المستوعب للوقت او الجهل المستوعب للوقت او الاضطرار المستوعب للوقت فمن جهل القبلة حتى فات الوقت او نسيها او اضطر الى خلافها فهنا يقال ان ما هو المامور به وهو طبيعي الصلاه مع القبلتي بين الحدين وهما الزوال والغروب نفس ما هو المأمور به شنو مما اضطر إلى الإخلال به إما لجهل أو نسيان أو إلخ وعما لو حصل نسيان القبل في أول الوقت أو الجهل بالقبل في أول الوقت أو الاضطرار إلى تركها في أول الوقت ثم شنو ارتفع العذر أثناء الوقت فلا يصح تطبيق حديث الرافعه فإن ما تعلق به العذر ليس مامورا به وما هو المأمور به لم يتعلق به العذر فإن ما تعلق به العذر فرد من أفراد الصلاة الطولية والفرد من أفراد الصلاة ليس متعلقاً للامر فما هو المأمور به وهو طبيعي الصلاة بين الحدين لم يجهل قبلته ولم ينسها وما نسيه أو جهله وهو الصلاة أول الوقت فهو ليس مأمورا به فلا ينطبق حديث الرفع على محل كلامنا ولأجل ذلك فالمرجع حديث لا تعاد ومقتضى حديث لا تعاد أن الإخلال بالخبلة مضرا مطلقا هذا تمام الكلام والنقض والإبرام في تعليقنا على كلام السيد الإمام قدس سره آه، كلامنا بين المستثنى وبين وين؟ حديث, حديث الرافخ ما فيه تعارض بين السنة وبين حديث الراف؟ كلهما متفق على الصحابة. بين المستثنى من حديث لا تعاد وكلام كله في هذا. بين المستثنى من حديث لا تعاد وبين حديث الراف. هذا هو مصب كلامه. بعد ذلك انتهينا من فرض الجهل. بالحكم والصحيح وفاقا لسيدنا الخوي قدس يسره أن الإخلال بالقبلة عن جهل بالحكم موجب للبطلان ويلحق به ناس الحكم فإنه كالجاهل فإن الناس وإن لم يصح خطابه بما هو ناسي لكن مع ذلك مقتضى حديث لا تعاد أنه اخل بالقبلة فمقتضى الإخلال بالقبلة هو البطلان الكلام فعلا في العنوان الثاني وهو عنوان الخطأ او الاجتهاد يعني اخطأ في قطعه او اخطأ في اجتهاده قال سيدنا قدس سره صفحة واحد واربعين ولا ينبغي الاشكال في الحكم بالصحة اذا كان الانحراف ما بين اليمين واليسار للمعتبرتين صحيحة معاوية بن عمار وموثقة الحسين بن علوان مضى الكلام فيهما بل هو المتيقن منهما وإنما وقع البحث في شمول هاتين الروايتين لفرض ضيق الوقت فلو أن إنسان لم يمكنه في ضيق الوقت أن يتحرل قبلة. ما عنده وقت يتحرى القبلة الوقت ضيق بعد فصلى إلى جهة ثم انكشف أنها ليست بقبلة فهل يشملها مدلول الروايتين صحيحة معاوية وموثقة الحسين بن علوان أم لا إذ قد يقال بأن الصحيح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 وما بين المشرق والمغرب قبلة فقوله عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر تشمل باطلاقها شنو؟ من صلى إلى جهة لأجل ضيق الوقت هذه الرواية تشملها إنما الكلام في شمول موثقة الحسين ابن علوان شنو موثقه الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن ابيه عن عن عن عن, عن ها لو قرئت هذه الاسناد على مجنون, على مجنون لبرئ من مو جنونه من جنته زين عن علي عليه السلام انه كان يقول من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة بهذا القيد من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان متى لا إعادة عليه إذا كان ما بين ال... مشرق والمغرب فيقال بأن هذه موثقاء لا تشمل شنو مو الخطا لا تشمل من صلى لغير القبل لأجل ضيق الوقت والسر في ذلك أن من يصلي إلى جانب عند ضيق الوقت عن التحريم عند وقت بعد يسأل ماكو وقت زين؟ فصلى إلى جهة ولم يتحر لاجل ضيق الوقت فإن من صلى إلى جانب عند ضيق الوقت عن التحري لا يرى أنه على القبلة غايته أنه أتى بالوظيفة الفعلية من دون أن يعتقد بالاستقبال ولا حصل له ظن بالقبلة فالموثقة لأجل اشتمالها على هذا القيد تدل بمفهومها على شنو على ان من صلى لغير القبلة ولم يكن يرى انها قبلة ف صلاته باطله يمكن يتحرى حتى معذره وين يتحرى بمقدار بمقدار شو. كل شيء عنده بمقدار نستدل بالآية زين فالموثقة بمقتضى مفهومها تدل على البطلان والصحيحة بمقتضى اطلاق منطوقها تدل على الصحه بل قد يقال ان الموثقة شنو مقيده للصحيحه فإن الصحيحات تدل بإطلاقها أن من صلى لغير القبلة ثم انكشفت له القبلة صحت صلاته إذا كان ما بين اليمين واليسار وهذا يشمل كل الفروق بينما هذه الموثقة تقول لا من انكشف أنه بين اليمين واليسار إنما تصح صلاته إذا كان حينما صلى يرى أنه صلى إلى القبلة لا مطلقان فمفاد الموثقة أخص من مفاد الصحيحة فيكون مقيدا لها هذا الدعوة هذا الإشكال الآن سيدنا قدس سره العظيم يجاوه عن هذا الإشكال يدفع هذا الاشكال يقول هذه الدعوة مدفوعة ليش لأن التمسك لإثبات البطلان في فرض من صلى وهو لا يرى أنه على قبله إما بمفهوم الشرط أو بمفهوم الوصف واحده من الثنتين اما التمسك بمفهوم الشرط فهو منتف بانتفاء موضوعه والوجه في ذلك ان الموضوع لمفهوم الشرط ركز على هذا سيدنا ان الموضوع لمفهوم الشرط ان يكون القيد راجعا للحكم وأما لو كان القيد راجعا للموضوع فانتفاء القيد ليس من باب مفهوم الشرط في شيء بيان ذلك لو قال المولى مثلا إن جاءك زيد العالم فأكرمه فجاءك زيد الجاهل فهل انتفاء وجوب الإكرام هنا من باب مفهوم الشرط لا لما لأن القيد وهو العالم لم يؤخذ في الحكم وإنما اخذ في الموضوع أي أن زيدا العالم له حالتان حالة المجيء وعدمها فإن جاء وجب إكرامه وإن لم يجي لم يجب إكرامه فما هو الموضوع زيد العالم وما هو الدخيل في الحكم هو المجير فقيد العالم ليس داخلا في الحكم داخل شنو في الموضوع فانتفاء وجوب الاكرام عن زيد الجاهل من باب انتفاء الحكم بانتفاء شنو موضوعه اصلا لا من باب انتفاء الحكم انتفاء قيده الدخيل فيه كي يدخل تحته مفهوم الشرط ومحل الكلام من هذا القبيل فهناك موضوع وهناك قيد دخيل في الحق فالموضوع هو من صلى لغير القبلة وهو يرى انه على القبلة هذا الموضوع ثم قال هذا الموضوع وهو من صلى لغير القبلة وهو يرى انه على القبلة هذا الموضوع تصح صلاته ان كان انحرافه ما بين اليمين واليسار فالقيد الدخيل في الحكم هو شنو أن يكون الانحراف ما بين اليمين واليسار وموضوع هذا القيد من صلى لغير القبلة وهو يرى أنه على القبلة فبالتالي من صلى لغير القبلة وهو لا يرى أنه على القبلة خارج عن القضية الشرطية موضوعان هذا خارج موضوعان وانتفاء الصحه في حق من باب انتفاء الموضوع وليس هذا محل كلامنا في الاستدلال بمفهوم الشرط فان الاستدلال بمفهوم الشرط يبتني على التحفظ على الموضوع وانتفاء القيد الدخيل في الحكم لا مع انتفاء الموضوع اذا فلا يصح التعويل على مفهوم الشرط في المقام وان اريد التشبث بمفهوم وصف. الوصف حيث يقال ان الرؤيا هكذا قالت من صلى على غير القبلة وهو يرى انه على القبلة فهذا شنو وصف فمقتضى انتفاء الوصف ان من صلى لغير القبلة وهو لا يرى انه على القبلة شنو لم تصح صلاته لا لاجل انتفاء الشرط بل لاجلي انتفاء الواصف يقول فهذا التطبيق صحيح لكننا لا نرى الكبرى فنحن ناقشنا في مفهوم الشرط بانتفاء الصغرى ونناقش في مفهوم الوصف بانتفاء الكبرى نحن ما نقول بمفهوم الوصف فغاية ما التزمنا به في الأصول دلالة القيد على عدم كون الطبيعة موضوعا للحكم أينما سرت. فإذا قال المولى لا اطلع بالساعة باقي دقيقتين فإذا قال المولى أكرم العالم الهاشمي فغاية ما يستفاد من الواصف أنه ليس طبيعي العالم موضوعا للإكرام لانتفاء الوجوب عند انتفاء الهاشمي بل لعل الوجوب يثبت لكن بعلة أخرى يعني لعل المولى يوجب الإكرام لثلاث علال إن كان هاشميا إن كان عادلا إن كان فقيها فهو يقول مثلا أكرم العالم الهاشمي لأن الهاشمية خصوصية تقتضي وجوب الإكرام ولو بدلنا وقلنا أكرم العالم الفقيه فإن الفقاهة خصوصية تقتضي الإكرام ولو أبدلنا وقلنا أكرم العالم العادل فإن العدالة خصوصية تقتضي الإكرام فمجرد قوله أكرم العالم الهاشمي لا يدل على انتفاء سنخ وجوب الإكرام عند انتفاء هذا القيد بل غايته أن طبيعي العالم ليس موضوعا لوجوب الإكرام أما قد يجب الإكرام لعلة أخرى مع العالم كعلة الفقاها أو علة عدالة وما أشبه ذلك من الأسباب والعليل إذن فمجرد قوله من صلى على غير القبل وهو يرى أنه على القبل غاية المفهوم أن طبيعي من صلى لغير القبل ليس موضوعا للصحة لكن إن كان يرى أنه قبل هذه خصوصية تختضي الصحة أو لا مثلا كان مثلا جاهلا بالحكم عن قصور فهو كذلك على أي حال غاية ما يستفاد من هذه الخصوصية أن الطبيعي ليس موضوعا ويأتي الكلام في مناقشته إن شاء الله أقرأ كلام ترى فيه مجال التأمون والحمد لله رب العالمين عليكم السلام عليكم ورحمه الله في